والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأعل لكم ما براء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين فَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُدٍ فَأَتُهُدٍ أُجْرَهُنَّ فَرِيْضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضِيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيْضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيْمًا حَكِيمًا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 صل ن فا بفاحشة فعليهن أن على المحْقَنات من العذاب ذلك لمن خشِي العَنَت منكم وأن تصبروا خير لكم مُبَيِّنَ لَكُمْ وَيَهْدِيكُمْ سُنَنَ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ وَيَتُوبُ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ